لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصر فاذا هم من الاجداث الى ربهم يناسلون وَانفُخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ طَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ الرحمن وصدق المرسلين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 غ فَكون إ أأَصحابَ الجَّة الومَ فيِي شغول فَكِونهُ وَزواجهُم في ضلَهُ وَأَزواجهُم في ضلَ لِ على الأرائكِ متَُّكئون إ أصحابَ الجَّة اليومَ فيِي شُغل فَكِون كَمَا أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ يَمْتَتِكُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ المجرمون وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لا فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو, إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ليس نوحل اليوم بما كنتم تكثرون اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اليوم نختم الافواه ويتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كان وتشهد وتشهد بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى